مبينون نعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا في Waini, kala-ma da'atuhum, litaufir lahulhum jadul, acabahum fi azzanihm, wa istu'shu thiabahum, wa acru, wa istekba, istekbara. Thumma inni أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاظا يغسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنة ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقاره وقد خلقكم أطوارا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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدى ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئا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 إلا فادرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا